قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبراً؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو فأبو أي ضيفهما فعذدا فيها دداري يريد أي غضف أقامه. قال لو شئت خذت عليه أدرا. قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأغتث أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما طيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربه فأراد ربك أن يبلغ عن ذهما ويستقر جان ذهما رحمة من ربك وما فعلته عن أملي ذلك تؤيل ما لم تفصح عليه صبرا ويتألون كان بالقرنين قل ساتم وعليه